Məli you okay. Hey! Yeah. او məşru المطلق الخيقي نعم ولك الكمال Allah المشع المشعور zəllə <gülüyor> باب عليكم تزل النفس وهي عزيزة وليست تزل النفس إلا لمن تقوى النبي يحلو التحد و الظلو Ələk ələk ələk ələk